ما تل ما تلبي دون أوينك لاي أوينك طال حد بأقل شوار انسان صار بدون شو نصف في ولكن يجب ان يكون هناك تاثير خريج الاوانات التي يجب ان تتاثير من الاوانات التي يجب ان تتاثير من الاوانات التي يجب ان تتاثير من الاوانات التي يجب ان تتاثير نازل الاوانات التي يجب ان تتاثير من الاوانات التي يجب ان تتاثير من الاوانات ان تتاثير من الاوانات التي إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه طائفه من الذين معك لا يسد دعاء من ذكرك كنكزين وتغيث مستقيم والله يقدر الليل والنهار اما نبتقون ان ربك يعلم الله يقدر لو ان ذا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 <تصفيق> فقرؤوا ما... أبتع... <تصفيق> ما تيسر من القرآن اتر اندازك نسخبو هارشان كريك كوي متيسر به دعاء التي اتر مستقل ان سيكون من كل مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه امش خوي بجاة مقتزيا بو يدو جار اقرأ و اقرمي او خوي بجاة مقتزيا امش خوي بجاة مقتزيا لنتجة بيتخفيف بيه اما اواش تانى اللذين نشأش تيك هي كدائمة و ثابتة واقيموا الصلاة و آتوا الزكاة دوا ايش وما تقدموا لانفوسكم الله قرضا حسنا صلاة و اتاء زكاة كدوا ايش جزاة لدوا اكنو وما تقدموا لانفسكم من خيرين امش هجدوه عند الله هو خيراً أعظم أجرًا. لو هو نفس أنجام دينه لبرخوانه. واستغفر الله كبيت قصير نابل إن الله غفور رحيم. ذي أمن هواك لا لم بيان دركك اشتكيك هزمان وداعيك إلى جاهلية كاذسة هنا أخيري سورة هنا أخيري سورة لوقتك أعود تحقق تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه هو وثلثه وطائفة من الذين معك أجل خواز بالزماني أو لا جاء وقت يتر أفهمي أما تزمانك علمي تعلق نقري بأعود يعني أو واقع نبي لحال يقوع يا علمي فيه وتعلق نقري تخليف نعزه أما دي ديارك ركبة تطورا بيبو أنا بقول زلنيك أختار ورش بيقول آم أنا بقول يا أمي تذكرية يكساوي تيانا او كي تريان كي تريان او كي تريان مدروجي تيان اما واربزان الماء اربعة رحمه الله و انتنا هزان بقي فقاه همو لسر اوان يا جمهوري فقاهان لسر اوان لباشا اعلي دعي ما ازلع به اعلي جمارة دو صوتين ما ازلع به ك عدّى جن تأيّا يكسع له الجن يكيش وكي مرده و هروا نفقها أبيتها يكسع البدريتي دوائي أوا أعيّي بيشلوها أعيّي دو صوصي وشوار دو صوصي البون أزل عبيت كاعدّيها كابا شوار مع مدرّوش و نفقها نسخباته أما نسكن نسخباته نس أما نفقها يترأو جي اختلاف اما هذا بيان الامر اما يمكن ان يكون الامر هو ان حكمته الامر هو ان يكون الامر هو ان يكون الامر هو ان يكون الامر هو ماذا سورة الامر هو ان يكون الامر هو ان يكون الامر هو ان يكون الامر هو ان كأبي قابلي جمعنا بناندو آياتك وأبي تاريخ نزول قطعا زان تاريخ نزولك أعما أوهيش قطعا زان رابي ارتدي آيكان اقتزايا خلافي أواكا أولواب منسوخ زان رابي هنا متأخرة أولواب ناسخ زان رابي متقدمة أنا بو توفيقك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لازواجهم يوصون وصيه لازواجهم شي متاعا تمتيعا متا اسم مصدر وكلام تكليم سلام تسليم متاعا الى الحول غير اخراج فقها اواني وكمتها ونفاق الى الحول عدة غير اخراج مسكن اما متا الى الحول كمتيعا الى الحول برخوردار خردار بکره لشتیاک تا سال ک دوای بدل له اهیندانا متاعن چی لغیر اخراج بر خردار بکره ز عجیب اینه اشاره به شته کی دقیقیتی ایا ک لترفی شورا و وصیت اکره ک ائمه غیر اخراج انه بریناکن جا اترخوی در شوبینه نیفته این خرجنه فناجونا أراد من علّك أنا مثلاً وصية بأم دايكايا أو باوجنا يكسر الحقيقة من علّب منته ولا عين إما و غير إخراج ولا عين إما و تاسر الصال برخدر غير إخراج حتى أكريه بيكن من أقوله ما تعلش تمتعي بكرة بغير إخراج برخدر بكرة لا غير إخراج يعني ااا إذا بفرمها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 شون دواء شوك الدنيا رانا هردو سيروش دواء المردك بروا لمالك كوابو معروفة كم مشخصنا اروا لماني باوكي دانش اروا ايوان زميني سفرامك دواء شوك الدنيا اما او دواء شوابان درش اقدام اكا دواء شوك الدنيا بالمعروف فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف لانشتك مشخصة قرار شوك ونظر او معروفة معرفة همراوش <تصفيق> اما دعي والله عزيز الحكيم اما بني سلام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربثن بانفسهم اربعه اشهر و عشرة واجب لسرجن حق بوشو واجب لسر حق واجب بو بو حق بوشو. او رابطه مقدسه ابي مجهدارك حتى ابينش ببرائه رحمن شكا رن اصلا أصلاً تجنوا لم دراجة هنا <تصفيق> أبو بو لواني تا من دراجه ليشكن ببيت ولا اذا تجن كنت عارف الزاويه من لذلك لانه يجب ان يكون واجبا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حق للمراه حقا بلان حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا للمراه حقا دعين فإذا بلغن أجلهن لو يأثمين فإن خرجنا أم فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم أميش كان فهمي جناح شوك أخير الغرش مكلفة بمراقبة الأشخاص مم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف هل هنا بالطريقة المعروف شوك اتقيناك والله بما تعملين خبير دعين جمعيش غباريك بس دعين لحالك الشرط للتنهى لصولتك قول بمسخة كإمكاني جمع أنا أبو عن جمع تكلفي تيابو عدمي ظهوري تيابو خروج لأصولي تيابو كي تيابو؟ لذلك أنا أبو أبو يجري أمي نسخة هل هناك إرادة اللي صار جمعك واردنا به أو إرادة أصلية كإشك أما أصلا زمانية التوردي أميش واردنا به والله إش انت الأزانين يبو أن أميش لكيشوي هل هناك جاي قسميه أولدوان أصلا دوشتي جالي أبو بنت مناه امك اجا هاك شوكاي سر رجعنا ها يا جماعه ماكري يا ابو ايات سلي تلاقك اي يرى إيش دليلي من الواي اقتزاع يمكن كقطع أنبلد خلاص نقول شفقت ابن عباس إيه مثال أمين قط اقتزاع وزي قط أنبلد إنه كان أجر يكل الساعة جاي من نعم ما مو المجنيونش جذبينه اما ما مساهمتهم نبرا اما تريش لسوره سياق ايات سوره طارق سياق ايات سوره طارق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء نساء فتطلقوهن لعدتهن باسلام لا خصم عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه ا ام ترين لديهن شيء غريب اذ لا تلاقي بذره دره ومال باوت ترى عند فرج سليمان فرج لا تناقشنا بذره دره عده ما كل حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تبيد لعن الله يفعل ذلك امر ضال رجوعي فإذا بلغنا اجماعهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف ليس دوى ادته و بوته الا وقتها يكثر الجاوزه واش حدود العقد منكم فإذا شاهد من شان يدوق ايش انتوا عقبوا جابوا له تو او رزق مراجع ايش نبو او ايتر اتش وجي علينا جاء عجيب ام هنا كامر بوجوبه كلمه عارف ايش نبد نبداوا النكاح كما قراننا ذكرهه ونكرا واشهار او له حطجي ب دعوه اش نعمل زي يعني او حديثك دلعنة حديثة قد تربو لا فاشهد ذوي عدل منكم لا لا واشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اجر او اشهاده كذا كان او ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جاء على الله لكل شيء قدرة هل وين الجوير تراقة النبي ولا من المحيط أما كفر تكي مهم تريج آخر سورة مستقلة لفهمها سورة كتابية بؤؤش فهم أمام التكليف بقرة قرؤ بو عدا أو بو. شو سي قرآن كافر ما عدياني او رجانيك تياني براعتي رحم درك بي دي اعني اخدار خلق فهميك تقريبا تامن او رجانيك ببيئة او آياتيش او كريل زمانيك او رحم درك لك بسي معنا تجريخي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 بلش ولا كيشا الدايفرمة بمعرفة أو الدوا معروفة كداره زوات الخرواء من المحيط من لما من المحيط من نسائكم. جنا كام يعني شو مين متواضع خدت بس او ك لا كان من الزمن أشهر تكمل ستة هناك كم كنيس من جوجو يتلاقى شو أبشر مطلقاتي زوات فعدتهن ثلاثة أشهر شو ملا. ملا. ملا. حجمك حركتي جنينك أو نذكره أقرب تيجيبي. والله لم يحفن اوام شهر السيمة وك مناظبه اصل الهر اعزو يعني و الاحمان مطلقات لكن يجعل ذوات الأقراء لمطلقاته اللائي إسلم اللا من المحل لمطلقات اللائي لم يحمل من المطلقات أن يضعن حمدهن أصلاً عميني تاب وجريت أما جني متوفاء عن, عن هايش أقريتو در نتيجة تعارز بزاهر البين أمو كان أما هار أما الجماع المطلقي ولا تمحالا فأجلهن إن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل لهم منهج فسرا وأيش كزيات هل ذلك أن الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويضله له أسكنوا هنا مطلقات من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم شوكي مروا أتاقي خرابي في يباي زولي و بيني و بو مازيتي ابكى اويك تلاقى داو وان كون ولاتي حملن عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم ثم غني يوما فاعطوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاصرتن فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه ساعت من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسوع او جاء حتى نزل مش اوهموا تحزيرات اوهموا هرشان بيتها ولد امر تلاقى بقي سركيت الوعزى وأبراز طلاق، وبراز طلاقك رواج، أنا همور أقوىني بزش تبوي لدرجة شون شون نطلاق تهاونيان كدوه سهلن قاري، وكأي قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قتوى باء وكان عاقبة أمرا خسرا أعذ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا تأخر سورة كلاش من ذلك أمر الله أنزله إليكم ل... إليكم لزمن يتلاقى دئسون أولئك الأحمق المطلقات يتر لج الأوان النابي دليل فرنيتي او ايكا متوفع عن هايك شوار ما مدرشد شو حامل به او شو غير حامل به او جيائي او ام بسبب نصر يكد انه تلّا نسالكان المسخ لقرآن آياتي وصيدنا سورة بقرة لقال آياتي ميراث لسورة نساء آياتي صور هشتاويكو صور هشتاويكو صور هشتاويكو وَإِذَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اوها متأكدات وصيته وصيته وصيته إسلام لقاله مكان السوري نساء وشني مدهك نازاد لسر فمن بدله بعدما سمعه يشاهدكم فانما اذنه على الذين يبدلوننا نرى اخرت مسلكم يا ايها الذين امنوا تكلفي قد انجم ان الله سميع عليم اما او مش مسؤولا عن غلط فمن من من كان فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم أعوهم التأكيدات بأوي كهركز أغاية السرمارك أذر خير الماليك جهشتوا أبي وصبوا والدان أقربين كأقربين هالأوان وعيسي عن في أغاية جل وفرمتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وذوي القرباء غير أقربين بقيا كأوان لا محدودين سلسة فيها ندري إذا بينا آيات سوري النساء جارعوا حديثة ناوصية الوارس حديثة كالسنة كنعيوة درجة الصحة حتى. ترمزي بوهم و تساهلو تحسينيك جاء خوش ان زانينا كالزعيفة نظر اوه بشتيتل بروه بوه كتلقته الامة بالقبول اما امه الدورة تلقته الامة بالقبول لا صارش اصاسيك فيه انا تلقته الامة اوش اخوي ادعايه مقر اجماعه بوه نصر اما تشكيل بوه شون بوه اما منفرد اغا افراد يش متفق بوه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 أسلم قضية إرز كيف يمكنك أن نسخ بين معنى فيه تتعلقه تطور لكي وصدر الإسلام أو شيء يصال له كرا إجابة كراوه وصيد بكراوه يصال له أولئتنا هو ميراس أو إطر حقي وصيدنا كيف تجعل تحولي أكام؟ ماذا تردت كي هي تطورات وطابعة لنسخة مدل اوجابين سر امام زمان انا اود ذا بتواعدان جون لرهن علمي قد اي ما كان او متقدمه في سوره بقره في الجمله متقدمه اما سوره بقره اياتي واياتي كسالش تجدينا ذو ومقارنه الرب ثم قلنا او تولي ان دهت امانه مشروع صالحه جناته كاتو انا قطعا بين امر او كسل على سور النساء او تاي سور النساء ناسخ اولا دو دو قابل الجمعان او قران الرساله قابل الجمع انا انت وقت قول بنسخ كده بو قابل الجمعان هو ليرا فرائسك تعين <تصفيق> تعين <تصفيق> كراو سهم دو او او او دي كراو وقت ورث لها وارث كدو برابل برايكيان خلفته زول هن درايش انشينينو ده اقلام بقصد ميكه وصيت كان محدوده في الثلاثه باذ الزيات الرب راك بدر تشش قال لك اي اما تحقيق غايه كانوا انبيائ الله طول نفسنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان والقلم الناس بالقصد كهركز بشي راكي خايفه بدر كاونيا زيوترا ان بشي راكي ان زياتر الله يا شو <تصفيق> مخالفته أصول تأسيس القرآن ياه ولا يلائم شو تعارضنا بين كان سورة النساء آه شنو من بعد وصية من بعد وصية من بعد وصية أروح متأكدان ووصييش مكره هل وصية به قبل سورة بقرة هل وصية تلبها مشروع به مو خاب ما محتوي أو وصيته لأهل هشدي سوري نساء حكمك هاتوك ك لبرأوي عملك كنكراء فقهاؤ تلامي أمرك وندبله فما كان من منسوخة كسعيد بن من مسليب يا سعيد من الجباري كام رفع الله أفرني ولا وانيا ما منسوخة ون هل ترى الكراه إهمال الكراه عمل يانكنا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 مردا خبر القسمة لو تجارفه ليرجالي نصيبا ومسيب حتى عايكا غير قضى مثل حظ الانثيين من ترك الوالدان ما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب من ترك الوالدان والاقربون مما قل منه الخفر نصيبا مفروضا واذا جايسا مصيبا اي بقي بك واذا حضر القسمة اولو القرباء اذا حتمن حازريش بالاذاية جواك اوابه اولو القرباء غير اقربين وخالو وكبورو أوانا واذا حضر القسمة اولو القرباء واليتاما والمساكين فارزقوهم منه امرو قريني صارف يشنيو قواعد يقزايقا وقولو لهم قولا معروفا اما اما اما اما اما اما دوانا اكون اما ان اكون اما ان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون حقي اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون دو اكون اكون اكون اكون كان ها كيش من دول سلسل كان ها كور من هر فرقينيه دول سلسل اسمه جمسه و اه شنكا كان كيش او فميتي سلسان دعيش لذكرية كبير دعان بيسيان دي هزار دين حظ الانفعين وك حظي او دعانك سلسانه بانتوية سلسان, بانتو سلسان معنية بو اوليك سلسيكي حقي ورثنيا حقي وصيتي وقت سرمره وتقسيم تقسيم وقتي حزوري ولا قرب قربا بي تمام مساكين ليس بخازر نسين يتواصلوا سدوساتين يقولوا كذا خازر نسين صومر لا يتفسير كاتو حظ دان مثل حظ الانسان كدو برادر لحظ يقدان كدو الدودان نصف كهم يغريته مثل حظ الانسان ك افرين وان كل مساء ان توقفنا ثاني فلهم نفس تمام التراب ايه ده اول اما شيء يقول لو جاءنا كزوار مشهور كنسخ تاريخ نسخيه يكترش جايك يترك قول بنسخ كلاوس وره مجادلا لحالك يجراوه هر الزور يبينه شوه وقت نبوك عمليش يبكري نحاضر نبوك عمليش يبكري فورا سبوت وقتنها علي بيطالب عمليش يبكري قزي نجوهك قد جينو بين هزاران مؤمنا عملتكا نسخ كريتو و آه... <تصفيق> نحا تمي اوهاشتك شلت ميك ادعلم هداية اقر قران لسر اوه اي جمع تي اخوه جائز جمعنا كريتو لا آياتي بلانزوسيا مجادله يا <تصفيق> ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول نجواي فردك لقى الامام لقى الرهبرة تخصيص وقت عام بفرده وقتك مؤمنين وضوهم مردون او خاصي اكا خويه حقي عام فوتينه بروا نجوى يبقى شون ديال ان نجوى هي قدموا بين يدي نجواكم صدقات جبران او حق بكريك حقي عفو تعالى صدقية و ذلك خير لكم وأضحاركم فإن لم تجدوا فإن الله غفور الرحيم ايه اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات شو بريان كنتوا عبا هم نجواكم عبا كنتوا صدقية بل نقول جا فما أشفاقتم يا أهل القرية؟ واترسان كالصدقات زور كل ذا وحدة واثل نجوات جاء نكت على راي. فإذا لم تفعلوه، إذا كانت نكرت. يعني ترد دستنا للنجوات كي شا صدقات زور زور به. جرناهني واتهاب الله عليكم وإخوان برحمة جراوة وساتن اقتهابك اسم رم. الله ورسوله والله خبير بما تعمل أفرمي إستاكا دستان حاضرنا بو النجواب <الضحة> كان بوعوي كان صدقات بان قيناع النجواب كان وصدقات مدن أقلو إفرمي أوليس خبير إسا قيناعي تنجواب كان وصدقات مدن فرام كيوال أفرمي أول سابت نجي النجواب كان صدقات بابن فلازم زوينا خلنا جوابك نبغى مصداقاً. براش أول جاي خو أم ماشته داروا دائماً سابته أي الله ورسول. قرار ولكن ارسلت ان تكون مهاجرين من قبل ان تكون مهاجرين من قبل ان تكون مهاجرين من قبل ان تكون مهاجرين من قبل ان مهاجرين من قبل ان دي مهاجرين من قبل ان تكون مهاجرين من قبل ان افرميه اه ايه تجلى والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق وكريم جاء ما اول مصداقي اولا ومهمش يجهر نعم الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم كافر من منكم عامه مِنْكُمْ حتى تجويز او اي كتابه كاللى مالكش امش بشباب يرزقه بلى انا افر بعيد اما اولويه شرعيتكن و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عالي أما لغوانا سازجارة كبراي نسابيك إلا بشي مال دي برسك مقدم يا بسر أواحنا أما نفرمو إتر أمان هر أوان بيا بش أو لا أم أولاية أم إرسيبو دياري أكرين فريزة أيج لوصيته لعقد يمين كدوائي لسوري نساء نتنها أما هم كام خوي كل سر هنا بيا بشكرني أنا سوري نزات أكيد يا كريتو لا آي سيدوا أفرم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب وأسأل الله من فضله فركز فيكم دولة به ان الله كان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله يجب ان يكون لك ان يكون لك ان جدوى لك جَعَلْنَا يكون لك فرد يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون بيانو ان يكون أموك أويك فمي للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. دواي أويش والذين عقدت أيمانكم فأتوه نصيبهم إن الله على إن الله كان على كل شيء شهيدا. والذين عقدت أيمانكم فأتوه نصيبهم. إيش عقدوا؟ سهم كان أبو أقربين. باشلون. لمحدودي سلسلة. أما عقدي يمين أكال لغاو يكبراي مؤمني شعب كاو من مردن توحقي أو لما حدود السلسان هل أبي, أبي, أبي إرسي مهاجر لمهاجره وبراي مؤمن لمؤمنه بوا يعني السلسانة أما لما حدودي سلكاء مش <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا اشتنا بوك آخر بينهج نبلنا في ذلك أو هرب بخوتي اشتيايت يعني، لأن كل لو وقتها واقفر مهاجرين وأنصار لا يكون آخر سبعة أنفال هجرين ويهجرين هذا الموضوع ليش ما لا بيربي هل لو وقتها واقفر من هل في نوق للرحام بعضهم أولاد بعض أو جاد أو رياكرين كل إجازة أدريهم مهاجر لمهاجر إرسبا يا مهاجر لأنصار إرسبا أما أول ما يتكشش رعايتك. زور روشن جمع أنا كريتهو بهمز زماني كيشبه. الآنش. برأكلي خوي باوي دالكي إرسيلي أبل. بلا مو منكش. أقدي يمين لقال أيش أكا أيش أونيب. جهزارت منش بوف لانكز. وصيتي بواكا هيماني لقال بس. حكمة حكمك شو أنا حكمة كه هنا. أود كاينتر واجبا. كتب عليكم. وصيد بوالدين وأقربين لمحددين سلسا وإذا حضر أود أنه واجباً حتمل السلسة التي أبي له مصارفها سرفك خلوش يوصيد نكاس سفهة أبي مجتمع حكومة إسلامية حتمل لها سرفك أما هذا خصوصي ببراية مؤمن ولا تاريخ عقد يمينه او نقرار داره أوه مستحبة وهنية أجر اقتضابوه يا مباحة وواجب نيابيك بلان أميك السلسة هي او وقطع جای آمانه ایتر خبیت رنجتانه اون که با صورتی نسخه منسوخ باسیلیاکرها و درکی که چون نسخه انتیانی دروغ لیال کافرانو نه رسون معلوم بود که سوری کافران جهت وهي به تطور و هی و اما جهت ثابته آواک کربتی به تطور و هی آواک سورکا جینی کدای درگیره لگل کافرین بجور واکه اولی جرات یانه یا ونده صلات ظروف او نوبت همیشه دورانی دعوتی فردی احدی من کناریک کافرین زمانی وا هرنات و نزیکی شب کنا نسخة بيته جاء دوارو بدعوتي كتير لج... لجاهليتي كتيرا دستي بيكل مرحليتي بيشو و دوائي او منحلية... آه... منحلية او قزرية مرحلي مرحليتي الخلافية اما الجنبية سابطيشي هيا او ايش اويكا حتى لزمانك هوا قتالي او مقال اكري و لزمانك هكا طاغوت فين اكري اه لبين ابره خو كافر هر امانو للمجتمع الإسلامية اهل ذرمان ينم منافقين أن ينم أمريكا إكراهي خلقنا أكرا لسر أو كإيمان كا بينهم ولا إلهي شواء مؤمن أدهر مستقيم لسر اخوي ولا ولسر برنامج اخوي أخوي دائم ثابتة أما أعوي كأوان جرأ وجودي أعوان بدك جرأتي أميدا وأميدا هنبكن أعوان أميني ب شيء نسخو اييه سمعتك واش على من, من الله لا او عيطي سولي وخلاك دا بعد في او يارهم من ولكن لا. هذا هو تشريع الركن المقدس المقدسي ولكن هذا هو ما يفعل هو ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك لا ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك هو ما يفعل ذلك هو هو ما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 هدايتي خارج معاقبي اما اگر لفظ لفظه مخشيكي و اگر هدايتي بس راو و مو نازمه بيه چونه دوائي او دفع حاله گيره؟ ده مرتبه شير دانت بو يا اول مثاله اول جاري اولا چه رب تيكي هيا بهينو بتطوره وكا بين ده مرتبه بين پنج مرتبه دوائي اول نازمه شير دانت و اما نسخ معنا كوتمان شتاكه كا الزلورية وبالتاليوات بو داعي و دعوة لحركتها بو نسخ امكاني حركتها بو دعوة كردان أبي هرجار دقات كان لظروفي أو لا ظروف لا <تصفيق> <تصفيق> شرائطها وبزاني تحكمي بو أوي مناسبة أو حكمها بيني ووقتها كظروف ورا <تصفيق> حكمي كي تربيتها بيشوف أويش مان بي كنسخ لون محدودة أبوها من قبلنا وشر أيمن من شر ونات يا هلا أبي لا عقائد أخونا لا غير مرتبط تطورات ونابي وكمثلًا هالجيز رك نكوا وتورجنا نكو كذا ك تحريم حسدو بخل نسختي أبي أح... أحكام ثابت غير المعتبر متتبرت بتطورها نسخ انتانابي قواعد الكلي ثابتين يعني النسخ الشرعي في جزئي متطور لقواعد كلها كل النسخ الانابي مثلا صلى الله بارك على <تصفيق> من نسخت شريعته كل الشرائع تقرأت عليهم قبل ان جاء القرآن جاء القرآن فهو المصدقه دلل النظره تحريفه كما هي منه فرقانه اما مصدق يش اخر زور كم نسخه <تصفيق> الآن قضى اطعما لتشوار مصدقه لما يتدمن نحن خنزير ما وهله لدوا <تصفيق> كخذي توراتكش فخذ تراثك مؤقت مؤقتا من الذين هادوا اراك ناخذ قرانه جاهل لسوره البقره الفرنيه مكان فافتحوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره دوائي الفرنيه سورتي غين وعجيب لسوره نساء اشاره كتبوا اوعوا توقفوا افناي القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثيره كذا وكذا شريت چون لجوين أني أني بلا غابو على اختلاف كثيرة، بعضه كي بلغبو، بعضه كي غير بلغبو، بعضه فصيح أبو، بعضه غير فصيح أبو، <تصفيق> أمانة زين قوي سياقية تكمل كي، مقتالك كي دستور أدري بقتال الكافرين لا سرير نساء، جاري مال... لا أولها تدور سيو شوارع، أحكامها تو دويا فرني بلانجاري صبر احكام الرباب بمعنى عائق ما لا عيب للرياء اذا ودانا بريت هون يتطلب المحكم ك شيء اهل الكتاب اهل الكتاب مزاحمتنا ابيت شرسئم يجيو غرفتهم لا عيش لشو راشد واده الا ترى الى إل الذين اتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضالة ويردون ان تضل السفينه غير معرفه اكل الخسار السيئان بلا نكهه كمسلمان اماده الدرغون بالجل ينتها اجات على حفتا, حفتا لا اروح في طريقه جاءت الافر استك حال من جنون يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ضباكم انفروا جميعا و دسبيرك احب المركدون ده قتال ترهيب لا خذ داري للقتال ك اوايا ودواء وإن منكم لمن ليبطئني أَنَّ أصابتكم نصيبة قال قد قَدْ الله علي عَلَيَّ لم لَمْ معهم شهدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن لَيَقُولَنَّ لم تكن بينكم وبينه مودة لا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا جاء لسوره البقره فرموا به فاصرووا واصفوا حتى ياتي الله بامرهم اوهموا هو بعد ان بعوك ان تحويل القبلة وام ان اتجاه السرنجري لسا وقتين ترجيد ما بينسان خارجشين اها اية الكر سورة البقره كخوش توقيت تي حتى يتنات وين بلين نسخة شو الخوي مؤقتة دا سيغاكي دائمي كبير جري كوابو عبيد وعيات مسخودة فرمي آياتي الصوو مو صوضاء لوك أفهمي ودى كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق مستحق اليداناً أما إسا وقتيني فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ظروف لا ينتبه يجوك لأن بدري فلان إساء خريكي أوما ابني سكاري تريه وأقيموا الصلاة وآتوا وأقيم وآتو الزكاة لله إلى الكفو أيديكم فعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للهج تعبير قانبو او وقتا داخل النخير امارين اكوجين وابرين وامانة هشتا تكليفنا هاتبوت الظروف اختزاين اكر استاثر فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشيح متأسفا لأسباب نزولة بجرا وآما لباري عبد الرحمن بن عوفو بازية الاسحاب ونازل سابقين يأولي كاول باري منافع وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل وادرجت المال ولا اخرته خير لمن اتقى ولا تظلمون نفسا ايما تكون يدرككم الموت الى ميدان قتال او الى ما لا به كنتم في بروج من مشجده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله بحسب مشيئة أو مشيئة تعلق غريبه وأسباب الشيئون فما لهؤلاء القول لا يكادون رهون حدا ما أصابك من حسنة فمن نفسك تعارزنيا من عند الله سبب أوضع ما هو مشيئة الشيئة أما تأخذ سببك كأيش مشيئة تعلق غريبه وما أصابك بل انت واخذ السبب كان ما تع او الله وما اصابك من سيئه من نفسك لو اخذتك اذا تواصل السبب ما كان من فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك لو اخذ السبب كي من خذ ما كان من سيئه فمن نفسك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 من متعرس الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما عليهم حفذا على قذير قتالا لا ويقولون طاعا هذا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ فلا تدبرون القرآن ك أم أمر وق وكت... لق الأمر كيسا بقراءين متفقين لين مؤقت مو عندي بكف ليره واختلفوا رأي بيت القتال مكره ولو كان من عندي غير الله تجدوا فيه اختلافا كثيرا من عن الله بقى شو نزل عند وذعته النبي أول حكم إلى الأبد يعني إلى الأبد غير قابل تغييرس دعيا زروف أجره مجبورة به تكيباته أما شو هي خوا خبر إلى أين ذا وحالها واختير حكم مؤقدان هذا مؤقدان، وق قزيه ااا برخد لجل جنف كتوشي فحشاء كتوشي فحشاء للسوري مسأة فرع ولا تيأتين الفاحشة من نسائكم من نساءكم مقابلين منكم ذا يا أخويا إخوان يقولون ان واللاتي صلى الفاحشة من نسائكم يقولون عليهن أربعة منكم الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله من من يقولون ان نساء صلى الله عليه وسلم يقولون ان فان شهدون فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اقرتهن بنكلها بسالوا برنامجهم او اعلموا لهم سبي هي ابنون وكتب عمران يا رهن وصف الزانيه بمن من البكر ممكن على شويه يشبكنوا يا اگر شو هل أنت هنا بيليك جاء بلعب؟ لأنها توقيتها حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا <تصفيق> أما عارف... هي الرئيسة أم وتعب والدائي كبير كمؤقت بدعليا آياتك ترياتي ترهيج مخالفة لجمعاني <تصفيق> ما هي تكرار بيتعب ومخالفة؟ أعلم هنا لم كحكومة الإسلامية نية يا مدعيشت وتحدي كظروف الش... السوري اللي بي ك إقامي حد جائز به زتنه به معنى كريم تنبيه خانواد اليوم كنترولي بكريك ببرالنا كريت زياد المرتكب والوزان يأتيان منكم منكم زادوهما أو إذائه فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنا إن الله كان تواب الرحمة طبعاً توب أيشون يا يا باشا لدواي سيشعر غانتهم انما التوالله ذي من السوء بجهالة ثم يتوبين قطيبوا طوبة زيحية جاي ما اه برعب الكتابة كانت كا او اها مازالبوا اذا من اللذان وفقتن بها كم منكم او كان من فرقي امشک دوای او آخر هزار نابارمی آورد لپش آمده ات او دوای پش لاتو لپش آمدن راو. دی چه اختزای بوده مکامل اول لازم دل لذت دادن را. او یک جای تو دوای او اسمرس آهات او چی دوای او هی آهی پش او آیا کیسروین ور هاتو و رژمش ل او بو جنانة ام بو ارتكابي بيهوك مرتكبي عمالي ديوات لك هي تضمن هي او مؤقتك كراوك هدو عيالا سورين وراء دي. مش انا او عليهم او فاشف عليهم او فاشف اشهدوا يا شاهد رائعين دايك مهميتا لخونت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 هر ظهر بون با خطر و او مجتمع. اما اگر چوار نفر پیان نزانی و آقای نشار دیوان دوباره. یک و زیادی داره. دوباره برای کنوا باقی نزانی. سه نفر پیازان حق ندارن که. وش شکری بسیاری. یکشده. این او نخیر نابدشون طریق مختلفی داره. ما يشفعني يعني بس قلت له لا ما لا ما أخذ أنواع الشبهات لخوابوبي يا جذب يا عشان كنت صارت صارت إذا أعو الحلول بالشبهات كيف أعوائي ناكري؟ جاي يكشد للا هاب الزهما يسيكا أو شاهدان ننابت وكانت بينيتي ومثلا جنكيتي وناموسيتي ونارهاتي بيتو شاهدين يبقى ناكريه بهرمي وقلائي ويأيان كجيب أعمى حكمي كي؟ ناكري بيانكري؟ أي أوقع في غامر الكثار <تصفيق> مثلا السادة كيف مثلا كسبين من جناك معي كجم، تعالوا كان تعجبك أن دعاء فرميت، وشي تعجبك أن الله يمن لساعات بغير خاله بابي خاله <تصفيق> من بغير، لبابي الصيان لفقه تفصيليا مدراك لجسورةك إنسان جايزة، بلى ما ما، واختي بزورها حملة كاو يا كشه كشاد وايت تهديتو أوان أما أجل مرتكبوا لدسن بتشو مرتكبود وايره نبود جابونا وتلاقوا الله، استخوختي لعام حمد إسلامي يا، أس كوشل أقر بكوجه قاتله آخر الوقت يكاد جامعي إسلامي سؤال بكريك كابرة أزانجنا كيزنا يترأم لعانو دنباه شهزوا تلاقي بواء الجواب هو إيكا المجتمع يركز أي أو هنا يمكن خلق ازياد با اشحادك شاهد بقرب ونكاح دواهين لاخويه وطلاقبه لبر اوك هسحكي نيبه نظاتي المجتمعين بكه طلاعبه مرحله وقضو ضربو هناك ها او زره فورا دخلت اقام تحكيم حكم أو أو لا دي امري خانوها او دواهي او لابد بنكريبه انجب بشدتي خوردهك ليبنو اقويل لبر اوك هم مجنع ايجانه دا لبر اويك مجتمع حكومتي إسلامي إجازة إخدام ستطلاق نادن مجبولي عنه يعني او بيه بيه بك نكره لدنيا العامة بسوتي لعانك بين جار او هنا اه اه او جعادته و... او جابان قبل الوادي ديه مسألك حاضرنا بيك اخوات شوار جار بشر قريد وإيه لقال لا اقل دروبك و تقول الوادي هرزنشتك زور جديه او اجازة ادين تنليك جياب اه لبر اويك للجام لبر او يكا جامعة جامعة جامعة لعانة كره اما لدن معاية جاهلية كموراد معاية زانا وحب رأي طلاق يوم عاش عمله وكارشتك فوق بل اجني شد خود عمل بولينا ونهاري مهم كذي كتن نيقواسي امزه دمواني نعم ايش ايش ايخو ايخو امزاري لنا كره بزانه جنه ریشه آبین کد زانیان آمیش تکن. اه ااا بخ. ات زمین آشنی شد. شتی وانیو یکی گلوش دانیش که چن آیاتی که تعلقیان فروهای قضی قتاله و کنپیش شارمان کلک رب تبدیل رو های کل اجاز نادر لمرحلكا اناد لمرحلكا اجاب اكره ك لتنجيك اياهن بواما وك نصدري سبره